صراط المستقید صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ورد ضاد انا اسف ان يا قوم الما عندكم ربكم وعند الحسن الغضاض عليكم العهد امرت امرتم ايحي لعلكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك مما لكنا ولكننا حملنا فقذبناها فكذلك ألقى السابر فأخرج لهم عجلا جسدا له قبار هذا أفلا يرغن أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضروا ولا نفعا الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالي ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم وَإِنَّ رَبَّ الضُّحَى حَمَانَ فَتْبَعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَمَّا ذَرَحَ عَلَنَهُ عَاكِفِينَ حَتَّى يَمْجَعَ إِلَيْنَا هُسَ قلوا ألا تتمعن أفعل صيتمي قَالَ يَذَّنُمْ مَنْ لا تَخْذُ بِنِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقَتْ بَيْنَ بَنِي إسرائيل أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المرضوب عليهم ولا الضالي آمين. آمين قال فما خطبك يا سامري قال بصوت بما لم يبصروا به فقبض. قبضتا من فرر رسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لك موعدا لَن كان موعدنا تخلف وانغري لا الهك اني والله تعالى عاكفا لا ثم في اليمن إنما إلهكم الله الذي ذا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنبار وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم يومتي حمل يوم يفقف الصور ونحشر المجرمين ونحشر المجرمين يوم إذن قات يتخافون إلا بثو إلا بِتُ إلَّا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم إذ يقول أمثلهم طريقاً إلَّا بثوٰء إلَّا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 تعين <تصفيق> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولالظالين ویسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترا فيها عوجا لا ترا فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عواج له وخشعت لصوات للرحمن وخشعت لصوات للرحمن وَالْخَاشِعَاتِ لَصْوَاتٌ نُوحِي إِلَى الرُّحْمَانِ فَنَامَتْ تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ نَزَلَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ له قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط لمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوم عليهم ولا على الوجوه للحق القيوم وقد خاب من حمل ظلم و من يعمل الصالحات ووام فلا يخاف ولا زللوا آن العرب وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحث لهم ذكره فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقوه رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عظمة وإلَّا قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْنِ سَأَبَقَ أَقُلْنَا يَا آدَمُ إِن ونزوجك فلا يخرجن فَلَا فلا يخرجن کما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعنى وإن لا تغمق فيها ولا ترحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل تلك على شجرة الخلد وملك لا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد و نستعين اهدنا الصراط المسلم ستقين صلاة اللين أن عبت عليهم غير المذوب عليهم وذلاني وَقَيَّضَ قَيَّصَ فَانِعَلَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَاوَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ قال اهدطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن فَإِنَّنَا لَمَعِيشَةٌ ضَنكاء وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالُوا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ تُوبًا صَغِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْ آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تصا وكذلك كان ما من ولم يوم بآيات ربك ولا عذاب لآخرة لا أشد وأبقى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَهِدَ لَهُم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَنظَارِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن ربك لَكَانَ رِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَلِنَانَا إِلَّيْلِ فَزَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زهرة الحياة في الدنيا لنتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ضالي آمين وأقضى هلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من رب أولم تاتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولونا أهلكناهم بعذاب من لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَوْلَا أَرْسَلْتَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فنتبع مع <تغعى> آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء والفتح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 تقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحدا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفؤ محد